وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنت والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنت يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رجدا وعنا منا الطالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وعنا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وعنا لما تمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخدا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسطيناهم ماءا ودقا لنفنهم فيه ومن يعرص عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 قل إن لا أملكن ضرا ولا رشدا قل إن لا يجيران من الله أحد ولن أجد من دوله ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ لَرْجَهَا نَمَقَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 لْيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى عَدَدًا